بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وإلقابها وتفسير معانيها وتعليلها وبيان الحركات التي تنزمها صنعه الإمام العلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة سبع وثلاثين وأربعمائة للهجرة بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات سجله فائز شيخ الزور بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي قال أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي المقري رحمه الله تعالى أقول الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه الذي لم يزد بصفاته وأسمائه الذي أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بين فيه الحلال والحرام وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام وضرب فيه الأمثال وشرح فيه الفرائض والأحكام ونص فيه غيب الأخضار وجعله ظاهرا للسامعين مفهوما للمعتبرين واعظا للمتذكرين وآية للمتفكرين غير خفي على المتفاهمين أنزله بلسان العرب المبين ونظمه من الحروف التي في حكمتها عبرة للمعتبرين ودلالة للمتوسمين إذ قد استولت مع قلتها على جميع لغات العرب مع اتساعها اعتبارا في الخطب والكلام والأشعار ورتب تبارك وتعالى اسمه لها مخارج تخرج منها عند النطق بها من آخر الصدر الأعلى وما يليه من الحلق والسم إلى أطراف الشفتين وإلى الخياشيم لا يخرج حرف من مخرج غير مخرجه إلا بتغيير لفظه ولا يتعدى كل حرف عند النطق به عن مخرجه ورتبته التي أنزله الله فيها وجعل جل ذكره منها القوي في مخرجه والضعيف كما جعل في مخلوقاته وجعل منها المشبه لغيره من الحروف والبعيد الشبه من غيره كما فعل في مخلوقاته فهي وما يعرض فيها من الحركات والسكون كالاجسام وما يعرض فيها من الأعراب لا تنفرد الحركة بنفسها كما لا ينفرد العرض بنفسه فهذا تمثيل لها وفي ذلك كله حكمة منه وقدرة ولطف تدبير لا إله إلا هو العلي الكبير وإني لما رأيت هذه الحكمة البديعة والقدرة العظيمة في هذه الحروف التي نظمت ألفاظ كتاب الله جل ذكره ووقفت على تصرفها في مخارجها وترتيبها عند خروج الصوت بها واختلاف صفاتها وكثرة ألقابها ورأيت شرح هذا وبيانه متفرقا في كتب المتقدمين والمتأخرين غير مشروح للطالبين قوية نيتي في تأليف هذا الكتاب وجمعه في تفسير الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها وبيان قويها وضعيفها واتصال بعضها ببعض ومناسبة بعضها لبعض ومباينة بعضها لبعض ليكون الوقوف على معرفة ذلك عبرة في لطف قدرة الله الكريم وعونا لأهل تلاوة القرآن على تجويد ألفاظه وأحكام, وأحكام النطق به وإعطاء كل حرف حقه من صفته وإخراجه من مخرجه باقيا ذلك على مرور الأزمان وتعاقب الأعصار ينتفع به المقرئ والقارئ والمبتدي والمنتهي ويتذكر به أهل الفهم والدرaya ويتنبه به أهل الغفلة والجهالة أذكر الحروف واحدا بعد واحد على رتبة المخارج مع جملة من صفاته. ثم نذكر مع كل حرف الفاظا من كتاب الله تعالى جل ذكره تنبه على تجويد لفظ ذلك الحرف فيها وفي مثلها مما وقع ذلك الحرف فيها مقارنا لغيره ويجب أن يتحفظ ببيانه لألا يدخله خلل أو نقص أو زيادة لعلل تحدث فيه نذكر تلك العلل مع كل فصل منه ولست أذكر في هذا الكتاب إلا ما لاختلاف فيه بين أكثر القراء فيجب على كل من قرأ بأي حرف كان من السبعة أن يأخذ نفسه بتحقيق اللفظ وتجويده وإعطائه حقه على ما نذكره مع كل حرف في هذا الكتاب ويكون على تحفظ مما ننصه له فيسلم حينئذ من التقصير في لفظه ويأمن من التحريف في قراءته ويجري في قراءته على أصل صحيح ولفظ فصيح فيكون الغالب على قراءته السلامة من الخلل والبعد من الزلل وما علمت أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب ولا إلى جمع مثل ما جمعت فيه من صفات الحروف وألقابها ومعانيها ولا إلى ما اتبعت فيه كل حرف منها من ألفاظ كتاب الله تعالى والتنبيه على تجويد لفظه والتحفظ به عند تلاوته ولقد تصور في نفسي تأليف هذا الكتاب وترتيبه من سنة تسعين وثلاثمائة وأخذت نفسي بتعليق ما يخطو ببالي منه في ذلك الوقت ثم تركته إذ لم أجد معينا فيه من مؤلف سبقني بمثله قبلي ثم قوى قو الله النية وجدد البصيرة في إتمامه بعد نحو من ثلاثين سنة فسهل الله تعالى أمره ويسر جمعه وأعان على تاليفه وعسى ان يكون ذلك سببا لأجر وسلما لذخ جعله الله لوجهه خالصا وسميت ما ألفت من ذلك بكتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق نفذ التلاوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها فمن تم بكتاب هذا في تجويد ألفاظه وتحقيق تلاوته ممن سلم من اللحن والخطأ وضبط روايته التي يقرأ بها قام له هذا الكتاب على تقادم الأعصار ومرور الأزمان مقام المقرئ الناقد البصير الماهر النحرير فنبدأ إن شاء الله تعالى بأبواب مختصرة في الترغيب في حفظ القران وتوابه وفضل أهله وما يجب على أهل القرآن من رعايته والقيام بحقه وصفة المقر والقاري وآدابهما وما يديق ذكره مع ذلك ثم نذكر علل الحروف والحركات وما استعملت العرب من ذلك واختلاف النحويين في السابق من الحروف والحركات في أشباه لذلك ثم نذكر الحروف وعدتها وأقسام القابها وصفاتها ثم نذكر كل حرف ومخرجه وجملة من صفته المتقدمة على مراتب المخارج ثم نذكر مع كل حرف الفاظ منه في كتاب الله تعالى تحض على التحفظ لتجويد لفظه وإعطائه في القراءة حقه لألا يغفل عنه فيدخله خلل أو زيادة لعلل توجب ذلك فيه تذكر مع ذكر كل حرف ثم نختم الكتابة بمعرفة أحكام اللفظ بالحروف المشددات وتفاضلها في التشديد والوقف على المشدد وغير ذلك مما تكمل به فائده هذا الكتاب إن شاء الله تعالى والله المستعان على ذلك كله وبه أعتصم من الزلل والخطر في القول والعمل لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم باب نذكر فيه جملة من فضل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه قال أبو محمد رحمه الله اعلم أن هذا الباب واسع كبير قد ألف العلماء فيه كتبا كثيرة وأنا أذكر من ذلك نكة تدل على فضه وأجره وما أعد الله لأهله إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا به ونحذف الأسانيد للإيجاز والاختصار فأعظم ما يستشعره المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين غير مخلوق كلام من ليس كمثله شيء وصفة من ليس له شبيه ولا ند وكتاب إله العالمين ووحي خالق السماوات والأرضين، وهو هادي الضالين ومنقذ الهالكين ودليل المتحيرين وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو السراج المنير وهو الحق المبين وهو الصراط المستقيم فأي فضل بعد هذا فمن فمما روى في فضل ثلاوة القرآن أن زيد بن أسلم روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الحال المرتحل يريد الذي يختم القرآن ثم يفتفحه وبهذا الحديث أخذ عبد الله بن كثير المقرئ فروى عنه ابن أبي بزة المكي بإسناده أنه كان يأمر القارئ إذا ختم عليه القرآن أي يفتتح بعقب ذلك فيقرأ الحمد لله وخمس آيات من البقرة ليكون مرتحلا من ختمة حالا في ختمة أخرى اتباعا للحديث وروى أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وكان أبو عبد الرحمن يجلس لإقراء القرآن ويقول هذا الذي أجلسني هذا المجلس يريد الحديث الذي ذكرنا وروى سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعلم ما فيه ألبس الله والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس فكيف بمن عمل به وقال كعب إن في التوراة مكتوبا إن الغلام إذا تعلم القرآن وهو حديث السن وحرص عليه وعمل به وتابعه خلطه الله بلحمه ودمه وكتبه عنده من السفرة الكرام البررة وإذا تعلم الرجل القرآن وقد دخل في السن وحرص عليه وهو في ذلك يتفلت منه كان له أجره مرتين ويكسى حلة الكرامة ويتوج تاج الوقار ويقول الله جل ذكره للقرآن هل رضيت هذا لعبدي فيقول القرآن ما رضيت ما أعطيته فيعطى النعمة بيمينه والخلد بشماله فيقول الله جل ذكره للقرآن هل رضيت ما أعطيت لعبدي فيقول نعم وروى الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن فإنه نعم الشفيع هو لأهله يوم القيامة تعلموا البقرة فإن تعلمها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف الحديث وروى أبو أمامة الباهلي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ ربع القرآن فقد اوتي ربع النبوة ومن قرأ ثلث القرآن فقد اوتي ثلث النبوة ومن قرأ ثلثي القرآن فقد اوتي ثلثي النبوة ومن قرأ القرآن كله فقد أوثي النبوة قال أبو محمد يريد بذلك والله أعلم الفضل والثواب والدلاله على نبوة من أنزل عليه القرآن وقال الحسن البصري من استمع آية من كتاب الله كتب الله له بها آية مضاعفة ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة وقال ابن مسعود تعلموا القرآن واتلوه فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف وقال أبو سلمة بن أبي عبد الرحمن يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقه، فإن كان يهزه أعطي بقدر هزه وإن كان يرتله أعطي بترتيله. وقال مجاهد من ختم القرآن نهارا وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي ومن ختم القرآن ليلا وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى يصبح وكانوا يستحبون أن يكون الختم للقرآن في أول النهار أو في أول الليل لهذا الحديث وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع القرآن فظن أن أحدا أغنى منه فقد حقر عظيما وعظم صغيرا وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن يتمثل يوم القيامة بأحسن صورة بأحسن صورة راها الناس فيقول الناس من هذا؟ هذا نبي؟ فإذا جاوز مكان النبيين قالوا بل هذا ملك فإذا جاوز مكان الملائكة عرفوا من هو حتى يأتي بين يدي الله فيعرض عليه الثقلان فيشهد على كل امرئ كيف كان فيه فشاهد مصدق وشفيع مطاع وروى أنس في حديث أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله لحملة القرآن تقربوا الي بنور كتابي أزدكم حبا وأحببكم إلى عبادي ويدفع عن مستمع القرآن بلوى والدنيا ويدفع عن قارئ القرآن الشر الآخرة ومستمع آية من كتاب الله خير من كنز ذهب ولقارئ آية من كتاب الله أفضل مما تحت العرش إلى التخوم ومن رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال ابن مسعود تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات ويكفر به عنه عشر سيئات أما إني لا أقول ألف لام ميم عشر ولكن أقول ألف عشر ولام عشر وميم عشر وقالت أم الدرداء. دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنة فقالت عائشة إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن وقال ابن عباس رضي الله عنهما من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلاله ووقاه يوم القيامة سوء الحساب وذلك بأن الله يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وقال ابن عباس رضي الله عنهما فضمن الله لمن تبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على اصحابه فقال ابشروا ابشروا اليس تشهدون ان لا اله الا الله قالوا بلى قال فان هذا القران سبب طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فلن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن يوم القيامة شفيع مطاع أو ماحل مصدق فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراءه ساقه إلى النار قال الليث يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن لقول الله عز وجل واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ولعل من الله واجبة. وقال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله هو خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة رد ولا تنقضي عجائبه هو الذي من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبة الله ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمه لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد وقال ابن مسعود رضي الله عنه مثل البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له وقال ابن سيرين: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين ويتسع بأهله ويقسر خيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشياطين وتخرج منه الملائكة ويضيق بأهله ويقل خيره وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وزاد فيه عاصم بن بهدله عن ذر بن حبيش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك من الدرجات عند آخر ما تقرأ وروى أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بمئة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرأ مئتي آية كتب من القائمين ومن قرأ ألف آية إلى خمسمائة أصبح وله قنطار من الأجر القيرات منه مثل التل العظيم وعن ابن مسعود أنه قال من قرأ في ليلة خمسين آية لم يكتب من الغافلين وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سمع آية من كتاب الله تعالى تتلى كانت له نورا يوم القيامة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد خاتمة القرآن كان كمن شهد المغانم حين تقسم ومن شهد فاتحة الكتاب كان كمن شهد فتحا في سبيل الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أعطي القرآن فمد عينه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن ألم تسمع إلى قوله جل وعز لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم باب ما يحذر منه أهل القرآن من الرياء فيه وغيره قال أبو محمد رحمه الله أعظم آفة تدخل على أهل القرآن طلبه لغير الله واستعمال الرياء فيه وإخلاص العمل فيه للدنيا وترك اتباعه والإعراض عن العمل بما فيه أعظم ذنبا وأقرب إلى الهلكة به فإنه يروى إنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة ومن اتبعه القران زج في قفاه فيقذفه في جهنم وقال الحسن رضي الله عنه اولى الناس بهذا القران من اتبعه وان كان لا يقراه وقال ابو محمد رحمه الله وانا اقول اولى الناس بهذا القرآن من عمل به وإن لم يحفظه وإن اشقى الناس بهذا القرآن من حفظه ولم يعمل بما فيه ولذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعوذ بالله من جب الحزن فقيل يا رسول الله ما جب الحزن قال هو واد في جهنم تتعوذ منه جهنم في كل يوم سبعين مرة أعده الله تعالى للقراء المرائين وفي رواية أخرى أعده الله للذين يراؤون الناس بأعمالهم وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم واديا إن جهنم لتتعوذ بالله من شر ذلك الوادي كل يوم سبع مرات وإن في ذلك الوادي لجبا وإن جهنم وذلك الوادي ليتعوذان بالله من شر ذلك الجب وإن في ذلك الجب لحية إن جهنم والوادي وذلك الجب ليتعوذون بالله من شر تلك الحية سبع مرات أعدها الله تعالى للأشقياء من حملة القرآن الذين يعصون الله به وقال أبو محمد رضي الله عنه وأصل هذا كله قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يعمل عملا يظهر أنه لله وهو يريد به الرياء فقد سماه الله تعالى شركا، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال أبو محمد رحمه الله تعالى والروايات في هذا الأمر كثيرة وهذه الأحاديث مذكورة في كتاب أسد بن موسى رويناها عنه قال أبو محمد رحمه الله فليتق الله حامل القرآن في نفسه وليخلص الطلب والعمل لله فإن كان قد تقدم له شيء مما يكره فليبادر إلى التوبة والإنابة من ذلك وليبدأ بالإخلاص في طلبه وعمله فالذي يلزم حامل القرآن من التحفظ أعظم مما يلزم غيره كما أن له من الأجر ما ليس لغيره باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به قال أبو محمد رضي الله عنه أول ما ينبغي لطالب القرآن فعله أن يخلص طلبه لله تعالى فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ القرآن يبتغي به وجه الله تعالى كان له بكل حرف عشر حسنات أو محو عشر سيئات وقالت عائشة رضي الله عنها إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن فليس أحد ممن دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن تعني لله مخلصا وينبغي له أن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله ونهاره في الصلاة أو في غيرها وان قل ذلك وقد سئل الحسن عن رجل يحفظ القرآن وينام ليله كله فقال أبعد أبعده الله هذا يتوسد القرآن أو قال كلاما أشد من هذا وينبغي له أن يطلب بالقرآن شرف المنزلة عند أبناء الدنيا من الملوك وغيرهم وأن يخلصه لله فإن كان قد دخله شيء من ذلك فليتب منه وليعتقد الإخلاص لله وينبغي له أن يكون لله حامدا ولنعمه شاكرا وله ذاكرا وعليه متوكلا وبه مستعينا وإليه راغبا وبه معتصما وللموت ذاكرا وله مستعدا وينبغي له أن يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه ويكون, ويكون الخوف في صحته أغلب عليه اذ لا يعلم بما يختم له ويكون الرجاء عند حضور منيته أقوى منه في نفسه لحسن الظن بالله وقرب منيته منه وينبغي له أن يكون عالما بأهل زمانه متحفظا من شيطانه ساعيا في خلاص نفسه ونجاة مهجته مقدما بين يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه مجاهدا لنفسه في ذلك ما استطاع وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الورع في دينه واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مصطرون وببكائه إذا الناس يضحكون وبورعه إذا الناس يخلطون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخضوعه إذا الناس يختالون وبحزنه إذا الناس يفرحون وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض ويحسد مع من يحسد ويجهل مع من يجهل ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن لان في جوفه كلام الله تعالى قال ابو محمد رحمه الله تعالى وينبغي له الا يحبس في نفسه غلا لمسلم وان يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويعطي من حرمه وان ياخذ بالفضل في اموره اذ لا منزله فوق منزلته باب ما يجب من تعظيم القرآن وإجلال حامله قال أبو موسى الأشعري من اجلال الله تعالى إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن أفضل من كل شيء فمن وقر القرآن فقد وقر الله ومن استخف بالقرآن فقد استخف بحق الله حملة القرآن هم المحفوفون برحمه الله المعظمون كلام الله الملبسون نور الله فمن والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد استخف بحق الله وقد قال قتادة رضي الله عنه ما أكلت الكراس منذ قرأت القرآن يريد تعظيما للقرآن وقال يزيد بن أبي مالك إن أفواهكم طرق من طرق القرآن فطهروها ونظفوها ما استطعتم قال المحدث عنه فما أكل البصل منذ قرأ القرآن يريد إجلال للقرآن قال مجاهد رضي الله عنه إذا تساءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن حتى يذهب تساءبك وقال عكرمة يريد أن في ذلك الفعل إجلالا للقرآن وتعظيما له، وكره أبو العالية أن يقال سورة صغيرة أو قصيرة، وقال لمن سمعه قالها أنت أصغر منها، وأما القرآن فكله عظيم. باب أدب طالب القرآن وما يجب عليه منه. قال أبو محمد رحمه الله تعالى. ينبغي لطالب القرآن بعد إخلاص طلبه لله أن يتحفظ في نقله وينقله عن ثقة يرضى حاله وعلمه ودينه وينبغي له أن يتواضع لله عز وجل في طلبه ولمن ينقل عنه ولمن يطلب معه وأن لا يبخل على من أراد القراءة عليه إذا أمن على نفسه من الخطأ وينبغي له أن يلين جانبه لمن يطلب عليه ولمن يطلب منه ولا يعنفه ولا يزجره ولا يرجوه ويقبل عليه ما استطاع ويحتسب في ذلك ما عند الله وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات ويقل الضحك وكثرة الكلام واللغط في مجالس القرآن وغيرها ويأخذ نفسه بالحلم والوقار وينبغي له أن يتواضع للفقراء ويتحفظ من التكبر والإعجاب ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة وينبغي له أن يدع الجدال والمراء ويأخذ نفسه بالرفق والادب وينبغي له أن يكون ممن يؤمن شره ويرجى خيره ويسلم من ضره وأن لا يسمع ممن نم عنده وينبغي له أن يصاحب من يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق ويزينه ولا يشينه باب ما يكمل به حال طالب القرآن قال أبو محمد رحمه الله ينبغي لطالب القرآن أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله ما فرض عليه ويلقن عنه ما خاطبه به فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو وأن يتعلم الناسخ والمنسوخ فيعلم ما فرض عليه مما لم يفرض عليه وما سقط العمل به مما العمل به واجب وان يتعلم الفرائض والأحكام فما أقبح حامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يعلم ما يتلو فكيف يعمل بما لا يفهم معناه وما أقبح به أن يسأل عن فقه ما يتلو فلا يدريه فما من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفاره وينبغي لطالب القرآن أن يعرف المكي من المدني فيفهم بذلك ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام وما عليهم في أول الإسلام وما زاد عليهم من الفرائض في آخره ويقوى بذلك على معرفة الناسخ والمنسوخ لأن المدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن ولا يمكن أن ينسخ المكي المدني لأن المنسوخ هو المتقدم في النزول قبل الناسخ له ومن كما طالب القرآن أن يعرف الإعراب وغريب القرآن فذلك مما يسهل عليه معرفة معنى ما يقرأ ويزيل عنه الشك في إعراب ما يتلو فهذا كله من كماله وتمام شرفه وبراعته وتهذيبه فقد قالت عائشة رضي الله عنها الماهر في كتاب الله مع السفرة الكرام البررة والذي يشق عليه القرآن له أجران بمشقته وتلاوته ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا حتى يخلص النية فيه لله جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه فقد يبدأ الطالب للعلم يريد به المباهى عند طلبه والشرف في الدنيا أو لا يعتقد به شيئا من ذلك فلا يزال به فهم العلم حتى يبين له أنه على خطأ في اعتقاده فيثوب من ذلك ويخلص النيه لله تعالى فينتفع بذلك ويحسن حاله فقد قال بعض العلماء لقد طلبنا العلم لغير الله فما زال العلم بنا حتى ردنا إلى الله تعالى أو كلاما هذا معناه وقال مجاهد رضي الله عنه لقد طلبنا العلم زمانا ما لنا فيه كثير نيه ثم حسن الله فيه النية بعد باب صفة من يجب أن يقرأ عليه وينقل عنه قال أبو محمد يجب على طالب القرآن أن يتخير لقراءته ونقله وضبطه أهل الديانة والصيانة والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علم العربية والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن وصحة النقل عن الأئمة المشهورين بالعلم فإذا اجتمع للمقرد صحة الدين والسلامة في النقل والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علوم العربية والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن كملت حاله ووجبت إمامته وقد وصف من تقدمنا من علماء المقرئين القراء فقال القراء يتفاضلون في العلم بالتجويد فمنهم من يعلمه رواية وقياسا وتمييزا فذلك الحاذق الفطن ومنهم من يعرفه سماعا وتقليدا فذلك الوهن الضعيف لا يلبث أن يشك ويدخله التحريف والتصحيف إذ لم يبني على أصل ولا نقل عن فهم قال فنقل القرآن فطنة ودراية أحسن منه سماعا ورواية قال قال فالرواية لها نقلها والدراية لها ضبطها وعلمها قال فإذا جتمع للمقرئ النقل والفطنه والدراية وجبت له الإمامة وصحت عليه القراءة إن كان له مع ذلك ديانة وقد قال أبو بكر بن مجاهد في وصف حملة القرآن قال من حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الاعراب والقراءات العارف باللغات ومعاني الكلام العالم البصير بعيب لفظ القراءة المنتقد للآثار فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن من كل مصر من أمصار الإسلام قال ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم عنده غير ذلك فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على كلامه قال ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه وليس عنده الأداء لما تعلم لأنه لا يعرف الإعراب ولا غيره فذلك الحافظ لا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع الإعراب لشدة تشابهه عليه وكسرة ضمه وفتحه وكسره في الآية الواحدة لأنه لا يعتمد على علم بالعربية ولا بصر بالمعاني يرجع إليه وإنما اعتماده على حفظه وسماعه وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع ويشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه وعسى ان يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد نسيه وأوهم فيه وحبس نفسه على لزومه والإصرار عليه أو يقول قد قرأ على من نسي وضيع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم فذلك لا يقلد القراءة ولا يحتج بنقله قال ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعنى ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون مبتدعا قال أبو محمد يجب لطالب القرآن ألا يهمل نفسه وينقل عما لا يجب النقل عنه ممن هذه الصفات صفته والتوفيق بيد الله جل ذكره وعز باب معرفة الحروف التي يؤلف منها الكلام وعللها الحروف التي يؤلف منها الكلام تسعة وعشرون حرفًا. وهي حروف ألف، با، تا، وشهرتها تغني عن ذكرها وقد أضيف إلى ذلك أحرف مستعملة وأحرف أخر قليلة لاستعمال وسترى ذلك في باب بعد هذا الباب إن شاء الله وإنما سمي كل واحد من هذه التسعة والعشرين على اختلاف ألفاظها حرفاً لأنه طرف للكلمة كلها طرف في أولها وطرف في آخرها وطرف كل شيء حرفه من أوله ومن آخره ولذلك كان أقل أصول عدد حروف الأسماء والأفعال ثلاثة طرفان ووسط وكذلك الحروف العوامل سميت حروفا لأنها واصله بين الاسم والفعل فهي طرف لكل واحد منهما آخر الأول وأول الثاني وطرف شيء حداه من أوله ومن آخره ومنه قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار أي أوله واخره فهذه التسعة والعشرون الحروف المذكورة عظيمة القدر جليلة الخطر لأن بها أفهمنا الله كتبه كلها وبها يعرف التوحيد ويفهم وبها افتتح الله عامة الصور وبيها أقسم وبها نزلت أسماؤه وصفاته وبها قامت حجة الله على خلقه وبها تؤقل الأشياء وتفهم الفرائض والأحكام وغير ذلك من شرفها كثير لا يحصى واعلم أنه يكون كل حرف منها ساكنة ومتحركا إلا الألف فإنها لا تكون إلا سافنة أبدا ولا تكون إلا زائدة إلا أن تكون منقلبة من حرف آخر فتكون أصلية نحو قام وكال وسال وهي صوت هوائي يخرج من هواء الحلق متصلا بهواء الفم لا يعتمد على مخرج معين وهي أخصى الحروف لذلك سميت بالحرف الهاوي لأنه يهوي في الفم حتى يتصل بالحلق وكل الحروف تتغير الحركة التي قبلها فتكون ضما أو فتحا أو كسرا إلا الألف فإنها لا تكون ما قبلها فإنها لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا وإلا الواو الساكنة فإنها لا يكون قبلها كسرة والياء الساكنة لا يكون قبلها ضمة ويكون قبلهما غير ذلك من الحركات وكل الحروف المذكورة له صورة في الخط يعرف الحرف بها اصطلاحا متفقا عليه لا تتغير تلك الصورة إلا الهمزة فإنها لا صورة لها تعرف بها وإنما يستعار لها صورة غيرها فمرة يستعار لها صورة الألف ومرة صورة الواو ومرة صورة الياء ومرة لا تكون لها صورة وإنما لم تكن لها صورة كسائر الحروب لأن الهمزة حرف ثقيل فغيرته العرب لثقله وتصرفت فيه ما لم تتصرف في غيره من الحروب فأتت به على سبعة أوجه مستعملة في القرآن والكلام جاءت به محققا ومخففا ومبدلا بغيره وملقا حركته على ما قبله ومحذوفا ومثبتا ومسهلا بين حركته والحرف الذي منه حركته فلما لم تثبت الهمزة في كلام العربي على لفظ واحد كما ثبتت كل الحروف وغيرت هذا التغيير المذكور دون سائر الحروف لم يكن لها صورة ثابتة في الخط غير مختلفة كما لم تثبت هي في اللفظ على سنن واحد وانما استعير لها صورة الألف والياء والواو دون صورة غيرها من الحروف لأن الهمزة مؤاخية لهن إذ يبدلن منها في كثير من الكلام تقول رأس وبؤس وبئر فإذا خففت الهمزة أبدلت منها حرفا من جنس الحركة التي قبلها تبدل أبدا في الساكنة مع الفتح ألفا ومع الضم واوا ومع الكثرياء فتقول راس وبوس وبير وت... انتهى الوجه الأول من الشريط الأول من كتاب الرعاية